الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلخم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وَمَن يَذْعَل ذَلِك فَأُولَاآِك هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَفْقِدُ مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلَ أَن يَأْتِي أَحَدٌ الْمَوْتُ فَيَقُول